اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم يا من لا ينفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه يا خير من خلا به وحيد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 ولا تبلنا بالخيبه والخسران ولا ترد عيدينا صفرا خائبا اللهم لا ترد ايدينا صفرا خائبا اللهم لا ترد ايدينا صفرا خائبا اللهم لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم